والذين يحادلون अल्लांगुरलगी अन्ज़लल يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلون أنها الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ